Abu Bar, Baru Muhammad mula tahu di Bangkulu siapa nama dasinya. Paling kiri tu saya. Ya? Ada ulama dikenal lain tak? Abu Bar tak ada kenal ulama lain. Kata dalam temburung Baru Muhammad mula, Yaman aja tahu dia, tak ada lain. Dunia luar kenal dia. Baru Muhammad sekarang itu tempatnya keizin bang anak orang untungnya dan itu tempat. بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفع من الزم فقالوا, فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهديه فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما استخذ صاهبة ولا ولدا وأمنا وَأَنَّ مَا يَقُولُ لِلْإِنْسِ وَالْجِنِّ عَلَى اللَّهِ كِبْرٌ